سمحت الشيخ ورد م ج م و ع ة من ا ل أ س ئ ل ة ت س أ ل عن حكم التصوير بالفيديو والجوال تصوير الرسول صلى الله عليه وسلم حرم التصوير مطلقه ولم يحدد ا ل آ ل ة التي يكون بها التصوير لم يحدد ا ل آ ل ة سواء رسما باليد أ و نحتا أ و فوتوغرافيا كله يدخل في مسمى التصوير والناس يسمونه تصوير كل الناس يسمونه تصوير فما كان تصويرا فهو حرام إ ل ا ما دعت ا ل ض ر و ر ة إ ل ي ه إ ل ا ما دعت ا ل ض ر و ر ة إ ل ي ه فيباح بقدر ا ل ض ر و ر ة نعم